الحمدلله أنا معي الداعية الإسلامية معلوم. الشيخ محمد حسان الذي نزل بنفسه للشارع للمواطنين يحمل رسالة معينة إيه رسالة الحضيض عبّلها الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله الرسالة الأولى لشبابنا لشباب مصر الأبي التقي الزكي الشباب الطاهر الذي يوجد الآن على الأرض الذي يوجد في البلدان العامة في جميع المحافظات الشباب الذي سطر بدمائه الزكية هذه الملحمة وهذا العمل العظيم وجه له رسالة من قلب ميدان التحرير من قلب الحدث وأقول لهم أيها الأطهار أيها الأخيار أيها الأبرار بلدكم بلدكم هي مصر احذروا احذروا اولئك المندسين الذين اندسوا في الصفوف لقطف ثمرة هذا العمل المبارك الكريم احذروا اولئك الاصوص الذين يريدون ان يتسلقوا على دمائكم ويتسلقوا على عملكم المبارك احذروا هؤلاء بل لا اقول لكم ذلك فحسب وانما اقول اظهروا هويتها هؤلاء يعلم العالم كله ان شباب مصر شباب شريف شباب تقي شباب ذكي. ما خرج الا المطالبة بحقوق عادلة مشروعة وليوجد بين أبدا لص ولا سارق ولا مخرب ولا مدمر لأنني أعلم أنكم أحرص الناس على أمن هذا البلد وعلى استقراره قلوبنا تحترق قلوبنا تحترق على أبائنا وأمهاتنا وإخواننا وأخواتنا وأطفالنا الذين بكون من شدة الفزع والخوف. يعني كيف ما حدث؟ أنت توجه هذه الرسالة؟ ولكن هل تدعوهم للحماية المشاعيات للحماية؟ يعني وجدنا الميدان الشعبي كيف يمكن أن ينظموا ويوحدوا صفوفهم؟ وجدنا تظاهرات في الصباح الصلاة الجنازة على يعني على الغائب هنا وفي ميدان التحرير. كيف يمكن أن يحمي تلك البلد من أن تغرق؟ أنا كنت أنا شاهد عيان بفضل الله تبارك على خرجت أنا وأولاد بالأمس. مع مجموعة كبيرة من شبابنا بل ومن آبائنا في منطقة الحي الثاني في مدينة الثالث من أكتوبر من العشاء إلى بعد صلاة الفجر تقريبا بفضل الله رأيت شبابا مباركا قد وضع المتاريس وتسلح بالعصي وبالحديد وبالسكاكين وخرج لحماية الممتلكات العامة والخاصة وهذا هو شعب مصر وهذا هو شباب مصر وأنا أرجو لي أخترندا أن تسمحي لي أن أوجه رسالة لأولئك الشباب الذي خرج من السجون أو الذي ثم بالبلطجية وأقول لهم يا شبابنا اتقوا الله عز وجل حتى ولو خلت الشوارع من رجال الأمن حتى ولو خلت الشوارع من الدبابات ومن المدرعات القوات المسلحة أقول لكم راقبوا الله تبارك وتعالى أنتم تروعون الآن أن من إنهم آباؤكم أمهاتكم أخوانكم أخواتكم أولادكم اتقوا الله عز وجل فأنا أعلم أن شباب مصر حتى وإن كان على المعصية حتى وإن كان مقصرا إذا ما ذكر بالله تفكر وإذا ما ذكر بكلام النبي صلى الله عليه وسلم تأثر الله تبارك وتعالى يقول ولا تأثوا في الأرض مفسدين الله جل وعلا ليصلح عمل المفسدين ما تفعلونه من نهب وسرق للممتلكات العامة والخاصة إنما هو إفساد في الأرض وعاقبته وخيمة الظلم ظلمات يوم القيامة فلا تعالج الظلم بظلم الأكبر ولا تعالج الفساد بفساد أكبر هذه الممتلكات ليست ملك لأحد بعينه إنما هي مقدرات الشعب وإنما هي ممتلكات الشعب والله الذي لا إله غيره إن القلب لا احترق وإن العين لا تبكي على هذه المباهي الضخمة على هذه الممتلحات الكبيرة وعلى بكاء أطفالنا في شوارعنا وعلى بكاء أبائنا أمهاتنا والله ما خرجت وما أتيت إلى ميدان التحرير لاكون معكم إلا ليبلغكم هذه الرسالة انا لا أتهم شبابنا في الميدان ولا أتهم شبابنا في كل المحافظات هذا الشباب الطاهر هذا الشباب الذي ما خرج إلا ليعبر عن حقوق العادلة مشروعة وأنا أتحدى أن يوجد بينهم سارق وأن يوجد بينهم لص وأن يوجد بينهم متسلق بل أحذرهم من تسلق المتسلقين والنصوص على دمائهم وعلى عرقهم وأحذر وأنادع على شبابنا في غير ميدان التحرير وفي غير الميدان العام في المحافظات أن يشكلوا لجانا وأن يشكلوا مجموعات من أبائنا وشبابنا لحماية أنفسنا ولتنظيم شوارعنا وقد رأيت من دمرا وقد رأيت بعيني في مدينة التحريف ورأيت بعيني في مدينة السبس من اكتوبر ان شبابنا الان بفضل الله جل وعلا هو الذي يحقق الامن والأمان على ارض الشارع واذكر مرة اخرى اولئك الذين خلتوا من السجون او اولئك الذين يريدون ان يعيثوا في الارض فسادا اذكرهم بالله واقول ان حرام عليكم ان تسرقوا جنيها واحدا او ان تحطموا محلا او ان تحرقوا بيتا او بنكا او مبنى عاما فهذه منتلكات ومقدراتنا وهذه مكتسباتنا ليست ملكا لأحد ولا يجوز لأجي أحد أن يعتدي عليها على الإطلاق مهما كانت الأسباب نعم فاضلت الشيخ يعني يمكن تعقيدا على سؤالك وده السؤال الأخير هناك البعض بيستبيح هذه الأمواب ويقول دي أموالنا احنا حرمنا بعض خرج من العشوائيات ورأيناهم في اليوم الأول بيحرقوا هنا حتى الحزب الوطني وبيخذوا ال الكنب وبيقولوا دي فلوسنا. هل دي فلوسهم هل ده حلال هل هيحطارقوا ب هذا حرام عليهم الغاية لا تبرر الوسيلة هذا عند المذهب المكفل اما عند محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم فالوسائل لا احكام المقاصد فحرام على كل شاب مسلم وعلى كل رجل مسلم ان يسرق جنيها واحدا من بنك في الشارع او من آلة صرف في الشارع لا يجوز لمسلم أن يتعدى على هذه الأموال العامة فهي أموال محرمة ولا يجوز له أن يتعدى على ممتلكات خاصة حتى لبعض الأفراد سواء كانت محلات عامة أو محلات خاصة فهذا مال حرام والحرام ينفع في الدنيا ولا في الآخرة يا شباب نص إنها بلدنا، انها بلدنا، بلدنا في قلبنا، لا تسمح لأي أحد أن يشوه هذه الصورة المشروطة لمصر ولشباب مصر. فمصر هي بلد الدين، بلد الأزهر، بلد الحضارة، بلد العلم، بلد العلماء، بلد الأخلاق، وما نراه الآن لقد كانت سيدة الصاضلة. الآن وأنا في طريقي إلى العربية، وأنا أسعى من يومين للظهور للحديث لشبابنا، لكن بكل أسف لم في نص الرحمه من البث المباشر. حرمنا حتى من الانترنت قابلت السيدة الفاضلة ان تقول انا جئت اليوم وانا احمل الطعام واحمل الماء واحمل العصير واحمل الفاكهة واريد ان اوصل هذا من مالي لشباب الطائر الابي الذي وقف ليعبر عن رأيه بطريقة سلمية بطريقة معبرة فلا تسمح لأحد ان يشوه هذه الصورة وأن يطلب هذا الحق إلى باطل وأن يحول الصلاح الذي خرجتم من أجله ولأجله إلى فساد وإفساد في الأرض وأسأل الله جل وعلا أن يحفظ مصرنا وأن يحفظ بلدنا وأنا سعيد الغاة السعادة لأنني أرى الآن رجال القضاء وأرى الآن رجال الأزهر كان من الواجب على العلماء بالفعل أن يكونوا مع شبابنا وأن يكونوا مع أولادنا وأن يذكروهم بالله تبارك وتعالى ثم بالحكمة وبالهدوء وبعدم ترويع الآمنين وبعدم سك الدماء وأحرمه وأحرمه على أي مسؤول سواء كان في الشرطة أو في الجيش أن يطلق رصاصة حية على قلب شاب من شبابنا الأعدل الذي ما خرج إلا لمطالبة بحقوقه العادلة المشروعة واسمح لي أن أحيي الجنش أيضا على موقفه الباط البطل وموقفه الرائد في تلاحمه الجميل الكريم مع شبابنا وأولادنا وأبائنا في الشارع وحييه وأقول كونوا كما كان ظن الشعب بكم دائما وابدا كونوا درعا واقيا حاميا لهذا البلد ولهذا الشباب المبارك الذي ما خرج إلا ليطالب بحقوقه المشروعة وأسأل الله جل وعلا أن يحفظ مصر وأن يعطنها من الفتاة لما ظهر منها ما بطن وأن نجيها من كل بلاء ومن كل شر إنه ولي ذلك والقدر عليه ووجه رسالة أخرى لأهلي من آبائنا وأمهاتنا لا تخافوا ولا تقلقوا ولا تحزنوا ولا تفزعوا كونوا مثالا آخر أريد أن نثبت أن أخواني خواتنا الفضليات لهم أريد أن يسبق أطفالهم أريد أن يسبق آباؤنا لهم أريد أن نكون بفضل الله تبارك وتعالى صدا وسدا منيعا لنثبت للدنيا كلها لا يخوفنا شيء وإنما خرجنا بحضورنا العارية وبأيدينا العالية من كل سلاح وبقلوبنا الخالية من كل سلاح إلا من سلاح التقوى وسلاح الإيمان وسلاح الثقة في الله جل وعلا أن الله لم يضيع نصر ولم يخذل هذا الشباب الطاهر الأبي الذكي الذي خرج ليبين للعالم كله أنهما ما خرج إلا ليطالب بحقه العادل المشروع